بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حصوله في التفكير للعلامة محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى شرف شيفنا أبي عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان النصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا كان هذا المجلس في ليلة الخميس الخامسي من شفر المحرم في العام الـ 31 بعد الـ 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد <صحيح> حمى الله تعالى هذا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 نعم أن يزيد حرفا أو أن يزيد آية أو أن يزيد صورة أو حتى أن يزيد شكلة لم ترد في القراءات المتواترة أو الثابتة المأقود بها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 التحريف أن يأتي إلى آية, من آية الكتاب فيغير لفظها بأن يزيد حرفاً أو أن ينقف حرفاً أو أن يزيد شيئاً مقحما في وسط الآية يغير به المعنى ويغير به اللفظ وقد حفظ الله كتابه كل هذه الأنواع من التحريف او الزيادة أو النقص فلا يتمثل مخلوق أبدا من نعم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 والحذر كما بينا يكون لنفذ الكتاب وأن النسبة للمعنى لمعنى الآيات أو لتأويل الكتاب فلو محفوظ أم لا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأعلم أنه محفوظ حفظ حفظ نسبي يعني الحق الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وبيّنه أصحابه والتابعون الإحسان السلف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 فأما الأول فهو محفوظ بحظب الله كما جاء في الآية لا يستطيع أحد أن يحرّف ضفظ الكتاب وأما بالنسبة للثاني فعلى التصفير الذي ذكرناه نعم يتمكن المبطل من التحريف في التأويل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 الذين يبينون أو الذين يفسرون الكتاب على الوجه الذي أراده سبحانه ولم يعدم أحدهم إصابة الحق فالحق بين الصحابة والسلف الصالح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 الكفار نشطط طوائفهم الاخرى من غير اهل الكتاب و فيهم الملاحدة او على رؤوسهم الملاحدة ما انزلثن المنافقون والزنادقه الذين ينتسبون إلى هذه الأمور ينتسبون إلى أهل القبلة رأسهم الروافد ليسوا من أهل القبلة ومنهم أيضا الجهنية وكذلك القبارية نفات العلم وطابعا غلاة المتصوفة والذين قد يلحقون بالقسم الذي قبله <تصفيق> ويدخل في القسم الأول أيضا هؤلاء الذين يسمون بالمستشرقين في العصر الحديث <تصفيق> فأغلبهم من النصارى ومن اليهود <تصفيق> أمثلة التفاثير التي حاول أصحابها تحريف التأويل بالكلية حيث أخرجوا معاني القرآن عن الحق تماما وهذا ما يسمى بالتفاثير الباطني أو بالتأويل الباطني عن تأويل الباطنية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 فمن هذه التفاسير تفسير ابن عربي الطائي الملحد الذي كسره عامة الغلماء في زمانه وبعد زمانه وكذلك تفسير السلمي الذي قال فيه الواحدي ولسله تفسير باطني لو قصد مع نيهه لا كفر من اعضى التوائف التي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 دعي عليه يعني أنه قال إن القرآن الذي جمعه علي نفل نفل قرآنكم ثلاث مرات فالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد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 وكان علي رضي الله يستمع إلى هذا ويكتب ما سمع حتى جاء مصحفا قبر القرآن ثلاث مرات هكذا الدعو على أبي جعفر السابق براءه الله هذا الكذب ليس في شيء من الحلال في شيء من حلال ولا حرام وانما في علم ما يكون هذا النص الأول الذين فرحوا فيه افترا كذبا على الصادق وهو صادق ولكنه ليس ليس في هذا القول او ليس هذا القول من قوله الصدق لم يصح هذا عنه انما هذا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 والتي بأيدينا ستة آلاف ومئتان وثلاث وشتون آية أن القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية.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 حيث إن في النص الأول ادعوا أن بقية القرآن قد نزل به جبريل على فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والدعو أن علي ولذي كان يكتبه هذا خلف جبريل نعم أيضا ادعو أن هذا القرآن الزائد ليس فيه حلال ولا حرام إنما فيه علم ما يكون فيما يتعلق بذرية فاطمة وبآل فقط وفي النفس الأخير نعم ادعوا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 في ادعائهم ان القرآن الذي نزل على علي وهذا في النص الثاني الجعب ان القرآن نزل على علي ولم ينزل على علي كما في النص الاول, في النص الأول قال انه نزل على فاطمة وان علي كان يكتب فقط في النص الثالث صرحوا بان القرآن بكامله على دعمهم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 او يعني كذبه يغني عن حكايته <تصفيق> كيف ينزل الله فجل كتابا يأمر عباده أن يتعبد إليه بما فيه من أحكام أو بما فيه من اخبار أو أن ما فيه هو غائب ليس موجودا هل يقول هذا عاقل هذا سيكذب اليهود والنصارى <تصفيق> يعني اليهود والنصارى ما يعني خطر على ذهنهم هذا الكذب على ما يظهر ما أظن أن اليهود والنصارى على ما فعلوه من تحريف في كتبهم قد يظهر خطر على أذهانهم مثل هذا الافتراء على كتاب الله أن يدعوا, أن يد... نعم أن يدعوا غيبة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 بصدق هذه النصوص المفترام من أئمة الروافد <تصفيق> ونقلوها في كتبه في التفسير عدد من كبار أئمة الروافد المفسرين على مر العصور السادقة على أصيب أمنهم على سبيل المثال أو قد يكون أولا أشهرهم أولا و... علي ابن إبراهيم القمي أو القمي لا أدري تبطه هي بتشديد منهم ولكن لا أدري بط ألقاف قد تكون القمي وقد تكون القمي أو القمي من فتح الله ثانيا المهلى محمد الكاشان في تفسيره الصافي نحن أيضا ادعى التحريف في لفظ الكتاب عن فالتل عبداللطيف الكا زاراني نحن في تشتير المرآة الأنوار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 في مصانع العباده سابعا السيد عبد الله العلوي المشهور بصبر بتجديد الباب من ثمنه ابو علي الفضل بن حسن الطبرسي في تفسير مجمع البيان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 في إثبات تحريش عن كتابي ربي الأرباب لحسين ابن محمد التقي النوري التبرصي لما هذا التبرصي يختلف عن صاحب تفسير مجمع البيان وفصل الخطاب هذا قد طبع في الدولة الرافضية في العام الثامن بعد المائتين والألف من الهجرة في العام الثامن والتسعين بعد المائتين والألف من الهجرة وهذا الكتاب فصل الخطاب جمع مصنفه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 الباطنية الملاحدة الغلاب فعلى سبيل المثال يدعون أن قوله, أن قوله تعالى في سورة الفاتحة هدنا الصراط المستقيم أي هدنا إلى الإمام أو هدنا إلى اكتباع الإمام آه. صراط الذين أنعمت عليهم هو شيعتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فن امه المواقف الذين نوصبوا اله البيت الاعداء فكذا استروا ودعوا قاتله الله ان يفكم و اضر رد عليهم هذا التفسير الباطني للعشرات اسم الائمه السنه نعم من الكتب الطيبة التي ألفت في زماننا المعاصر والتي يعني كشفت شيئا من هذا التفسير الباطني الذي يعني ما يتجرأ عليه اليهود والنصارى يخلق العلامة المحدد رضي من هذه المدخلية في كتابه الانتصار لكتاب العزيز الجبار حيث أورده نماذج من تأويلاتهم الباطنية نعم العديد من الآيات وأيضا من المواضع التي ادعوا فيها أنه قد حدث التحريف في الكتاب نعم في صورة النور في صورة النور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 هو أيضا الدعو هناك ما يسمى بصورة الولاية وبصورة النورين قد حجفها الصحابة من الكتاب وكل هذا من الكذب والافتراء على الصحابة ويصدق على هؤلاء الروافض وكذلك على غلاة المتصوفة الذين حرفوا في بعض آيات الكتاب نحو ابن عربي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 زحدا لكتاب الله واستهزاء به ما كان الصلاة كلها من كان وتضيه و الله والثالث هو التبديل والتغيير اللفظ وكما بيّن ابن جرير في تفسيره ثم ان الايه تشمل المعاني الثلاثة إن الذين يرحضون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة افعلوا ما شئتم واعملوا ما شئتم وهذه صيغة تهديد وكأنها موجهة لهؤلاء الروافض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 No bono.